يا أيها النبي وما تحرم ما أحرم الله لك تبديه الله تزوج و الله رفوعي قد فرض الله لكم دينا تأيما لكم و وهو العليم الحكيم وإن أسر النبي إلى إن تتوبا إلى الله فقد صوت طلوبهما وإن تضارا عليه فإن الله هو يَوْمَ لَا يُحْدِ إِلَّا من and then... عمل منك لما رب